الوحدة الخامسة القيم الدرس الثاني أحب نبي واحد استمع إلى العبارات التالية وأعدها ثم اكتبها في دفترك طريق الحق أنزل الله القرآن أحب الأنبياء المسلم يحب الله المسلمة تحب الله